إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيّ في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين اللعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي طغٰ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من التبع الهدى إن قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربك يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدَ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَى أَثَرِ وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسنا أفطال عليكم العهد أما ردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أرسلت إلينا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى